نجد برحب فيكم مستمعينا. مع بداية ظهور مفهوم المساواة بين المرأة والرجل بدأ حضور المرأة بمواقع العمل إلى جانب الرجل تدريجياً وبمختلف الميادين الأمر اللي بيعزز الشعور بالإنجاز وتحقيق الذات والاستقلالية بحياتها لكن لأي حد بتقدر المرأة توازن بين عملها وحياتها الشخصية وبما لا ينعكس سلباً على أسرتها مستمعينا قضية جديدة للنقاش ضمن برنامجنا سالب موجب وسرني رحب بضيفي لليوم المحامي الأستاذ محمد عز حرفوش سعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك تحلى بحضرتك وفي كل المستمعين. استاذ محمد يعني ما فيني منوهج بالبداية انه موضوع متشعب وموضوع وخصوصا يتعلق بالمرأة اليوم إذا اذا فتحنا باب راح يمفتح لنا ابواب جديدة لكن راح نحاول نختصر قدر الامكان ونبدأ معك نحكي عن البداية الفعلية لمشاركة المرأة للرجل بمواقع العمل. نعم بداية استأذى من حضرتك ومن سادي المستمعين نحكي شوي بالعامية أكثر من الفصحة نحن نحكي بالفصحة أكثر بكونه موضوع اجتماعي نعم وبالنسبة للمرأة مثل ما تفضلت حضرتك هو فعلا حديث زو سجون وشيق وكبير وواسع جدا لا يمكن اللي حاطه فيه حتى بحلقة ولا بحلقات وبكرأي شخصية بيوز هي الحياة بكاملة تعني المرأة تعكس معنى الحياة بكل سلبياتها بكل إيجابياتها بكل نقاط الإيجابية زميل. لكن نحن مضطرين نكون هلأ حاليا بمحصور بإطار العمل نعم. العمل لو أخذنا فكرة بدايات برؤوس أقلام سريعة من حيث مبدأ العمل هو عنصر أساسي بالإنتاج أساساً. وإذا كنا نقول المرأة نصف المجتمع هلا أكثر من نصف المجتمع الحقيقة هي أكثر من نصف المجتمع عدديا وأيضا لو عكسناها على موضوع الإنتاجي موضوع الوجود موضوع الأخير. كفاعلية, كفاعلية. والإنتاج هو عنصر هلا بالبداية كسياق تاريخي كان سابقا بعكس الوضع الحالي كان بالمجتمعات الريفية عمل المرأة مباح وموجود أكثر ولا ما بيصير أي جدل باعتبار أنه بالمجتمعات الزراعية كانت المرأة بتشارك كزوجة أو حتى كبنت مثل, مثل الرجل بالأعمال الزراعية بهالفترة هي كان نفسه بالمدن كانت حبيسة ومغلقة أكتر على بتخضع لمنطق المجتمع المحيط فيه فهي بدأت العمل بالمجتمعات الريفية قبل المدني صحيح. لكن مع تطور المجتمعات بدأ التعليم بذلك الفترة كان نوعا ما التعليم أقل بالنسبة للمرأة عندما بدأ موضوع التعليم بالنسبة للمرأة صارت هي عنصر بسوق العمل وبالتالي هون صار التعليم مباح بالمدن أكثر من الأرياف فتغيرت لنقول تغير ميدان العمل نعم. ميدان العمل ب فترة لاحقة محاول أسرع ب ب بإضاءة تاريخي بسيطة بفترة لاحقة صار بدخول لنقول الإسلام أو بآخر إلى آخره كانت تشارك حتى في الحروف وتحمل سلاح في بعض الأحيان أو تشارك في الدعم المعنوي للمقاتلين لكن أيضاً ظهر بفترة لاحقة تيارين أساسيين حالياً حتى الآن موجودين هنا لنقول التيار الراديكالي أو الإسلامي أو المتشدد نوعاً ما اللي هو ينظر المرأة نظرة غير جيدين نقول دنيا, دنيا نعم حقيقة بيعتبر أن مهمته هي فقط بالمنزل لطاعة عمياء لزوجها هي وهي لديها عمل في المنزل ليس فقط من باب القصر والتيار العلماني اللي بيقول إنه لا المرأة هي عنصر فعال بالمجتمع وهي لازم تشارك بإعداد أي شيء أو حتى بالفكر وهي قادرة تقوم حتى ببعض الأعمال اللي ممكن وفي أمسيلي وبدراسات أوروبية كانوا يقولون مثلا ممكن حتى في الأعمال العضلية في نساء قادرة على القيام ببعض الأعمال اللي تحتاج عضلات أكثر من رجال ضعاف لنفسهم. صحيح وليه أثبتت المرأة حضورها الفعلي. فالصراع حتى الآن هو موجود بين هذين التيارين <تصفيق> بين بين التيار العلماني المت. سامح أو الذي لا يرى أي مشكلة بهذا الموضوع بل يؤيد وحتى صدر بمنظمة بالامم المتحدة حقوق الإنسان وغيره والتمييز ضد المرأة يعني كان إذا صار بحوث لنقول أو قارات دولية بهذا الخصوص لكن بقي لدينا صراعات حسب المجتمع هوني في خصوصية كل مجتمع لا نستطيع أن نعمم هذا الموضوع إطلاقا ولا حتى بالأراء الشخصية ممكن توجد نساء ضد عمل المرأة نعم. ورجال مع فالموضوع لا ينعكس يع... في كل زاوية له سلبية وإجابية مثل أي موضوع. وكل زمن له ظروفه أيضا تماما إذن هذا الم... المقدمة الحبيت أبدأ فيه لأنه كمان دائما وضع المرأة كان مجتمعات الغربية حتى أو حتى مجتمعاتنا يتناسب أو ينسجم مع انحطاط ورقي وهذه وحض... المرحلة صحيح. أو هذا المجتمع. كلما كان المجتمع راقيا نوعا ما أو متفتحا كان له دو... تظهر. نعم نعم لكن في مرقة كل المجتمعات في مراحل انحطاط كان تأثير هذه المرحلة على المرأة هو أكثر من الرجل نقول حتى بسوق العمل لو بحثنا في هذا الموضوع الإحصائيات طلعت على إحصائيه صارت 2004 كنسب كنسب نعم. حتى الآن رغم إنه مثلًا حتى بالمجتمعات الغربية أو غيره مو أكثر من 15% من سوق العمل هو نساء يعني عمليا لا يزال ليس في مبدأ مساواة. دول المستوى المطلوب. هلا. هلا في بدك تاخدي كمان الجوانب السلبية. الجوانب السلمية السلبية صار في نسبة بطال كبيرة. <تصفيق> الزكور أو الإناس من شوي حكينا أنه صار في تعليم صار بيحملوا شهادات ذكور وإناس وبالتالي صار بطالة بالجنسين في بطالة فقسم من الرجال اللي هن اجتماعيا ونحن مهيئين فكرية هن المكلفين بالإنفاق سواء الزوج أو الأب أو الآخره وبالتالي دخول المرأة لسوق العمل اعتبروا أنه هي سبب بزيادة بطالتهم نعم. إنه هي سبب تحمت أماكن هي كانت مخصصة للذكور أو ل ااا الذكور أكثر من قيمة <تصفيق> الرجال في هذا للذكور فهي أخذت من هذا أصبح ال... في منافسة أيضا نعم واعتبروا سبب دخول المرأة لسوق العمل هي سبب في زيادة نسبة البطالي وأنه أنه عندما نتحدث عن موضوع البطالي علميا وقانونيا يسكر طاقة العاملة للجنسين وليست لجنس واحد عندما نقول نسبة البطالي كذا فهي القادرين على العمل والباحثين عنه من الجنسين كل من العمل. يقدر على العمل إيه فهذا هذا موضوع نوعا ما بيعتبروا الزكور أنه هي سبب في زيادة البطالي هلأ؟ إذا في نقطة فقط إضاءة نحن عمل لي جزء مهنتنا آه آه نسبة الطلاق إلى أسباب كثيرة ولكن نقول زادت في نعم. مرحلة ما بهذا الموضوع بس يعني كرجل قانون حضرتك صدق. اليوم بمحافظة ترتوس يعني شيء يذكر لهيك بدي مداخلة محافظة طرطوس معروف في نسبة التعليم نسبة عمل المرأة متقدمة مقارنة بغير محافظات لكن اليوم كمحكمة كرجل قانون أديش في آه إحصائية آه نسب خلافات زوجية بسبب عمل المرأة الحقيقة ما عندي إحصائية رقمية بالموضوع تقديريا تقديريا خلنا نقول ما زادت نسب الطلاق لكن مو السبب الرئيسي هو عمل مرأة لنقول في أسباب أخرى مجتمعة مجتمعة منها التكنولوجيا مثلا في حالات التكنولوجيا جادة وسائل التواصل <تصفيق> وغيره من أسباب يعني لكن عمل مرأة بحد ذاته يجب أن ننظر له من ناحية أخرى هلأ هل لا أعتقد أنه سيكون سبب مباشر في الطلاق ليش؟ الحقيقة يجب أن ننتبه ما بين الرغبي وما بين الحاجة, الحاجة. يعني عندما دخلت المرأة في كثير من الأحيان إلى سوق العمل كان نتيجة عدم قدرة الأب أو الزوج على الإنفاق خمل. بشكل كامل تماما. فربما قسم من النساء دخلوا سوق العمل ليسوا ح... كرغبة وإنما مه. كحاجة وهاي ممكن نشوفها حاليا مثل ما تفضلت وحكيت قبلها وحضرتك أنه في أطفال صغار. هالأطفال اطفال دون مهن راغبين بالعمل يعني هدول المراهقين تماما اللي هن مشروع ام مشروع مستقبل مستحق فهموا مه راغبين بالعمل لكن الحاجة دفعت هذا الموضوع اذا كل مشان هيك انا قلت انه هذا الموضوع كتير متشعب اذا الحاج بيحمل طفله طبعا طبعا في ممنوع تشغيل الأحداث حتى, بال حتى مو بس بالشوارع حتى بالمصانع حتى المعامل في شروط يعني لا يجوز تشغيل لا زكور ولا ناس أطفال فيه طبعا وفي قوانين وفي عقوبات مشددة بهالموضوع هذا لكن أحيانا الحاجة بتفرض على الأشخاص حتى يخالفوا القانون لأنه ما عندهم حال تاني يعني. نعم فعمليا إذن لازم يقولون الحاجة هي سبب حتى بموضوع أن النساء في قسم منهم أنا سألت قلت لك سألت ثلاث أيام حضرت أكملت أي. سألت, سألت ميتونس ميت تماما سألتهم هم مو مو ذكور قليل بس مينس إنه شو رأيهم هنون بالموضوع فالغالبية استغربت إنه هنون لو صاير لون ما يشتغلوا كان ما اشتغلوا وصلنا لهي النتيجة طبعا مول كل في قسم هلأ أنا أشارك القسم الثاني أنا كرأي شخصي إنه أنا أنظر للمرأة إنه هي صاحب قارف الموضوع هذا إنه هي لشخصيتها العمل قد تجد تجد نفسها فيها حتى, حتى لو ما أنا بحاجة حتى لو ما أنا هذه الفئة هي اللي بتعمل لإثبات وجودها إث إثبات كيانه بالمجتمع فعليته بالمجتمع ما دون ما تكون بحاجة مادية لهذا الموضوع هذه تكون فعالة أكثر هاي تكون منتج أكثر فهذا النموذج نحن بحاجته والمجتمع بحاجته بي بيكمل مج إنتاجية المجتمع حكيت بالبداية نحن بحاجة إنتاجية أكيد للمجتمع بكل الأصعدة بكل الميادين. صحيح ساز محمد يعني النسبة اللي أجريتها حضرتك جميلة نوعا ما رح نروح لاستطلاع أجرت لنا يا زميلتنا ميساء سلمان لنتعرف على الآراء هل مع أو ضد عمل المرأة يا ترى المرأة اليوم أدرى أنها تشتغل وتوازن ما بين شغله وبيتها وأنتي مع عمل المرأة ولا ضد لا أنا ما عمل مرأة وبرأيي المرأة الزكية بتقدر توسق بين شغلة بالبيت وشغلة برا البيت هي مكمل للرجل بشغلة أنت معا ولا ضد عمل المرأة؟ طبعا ما لا بيقولوا أنه والله لا يحكم مرأة بمرأة وخصوصا بالإدارات طبعا أنا كثير مع هي ما قولي لحد الآن لحد الآن ما شفنا يعني نموذج كثير ناجح لحدة لأنثة تكون بالإدارة حتى بمجتمعنا دائما بتلاقي بأي قضية بتخص المرأة أول حدا بيطلع ضد المرأة هو المرأة نفسها وما هذا كله أنت ما عمل المرأة طبعا ما عمل المرأة لأن هذا الشيء بيحق كتير استقلال نفسي قبل ما يحقق الاستقلال المادي اللي هو كمان جانب كتير أساسي بحياتها بالأسرة يعني لما بتكون مرتاحة ماديا أكيد راح تكون مرتاحة نفسيا شو رأيك بعمل المرأة دي مع ولا ضد؟ لا أنا ما عمل المرأة طبعا والمرأة الزكية هي اللي بتوازن ما بين شغلة وما بين حياتها الزوجي وأصلا في وظائف بالحياة ما بيصير أنه يتبنىها غير المرأة كثير. مثلاً أنا بحب لما أروح على ريسيبشن المطعم أشوف صبي صبي بتحكي لغة صبي مثقف صبي حلو لأنه أكيد هي راح تكون وجه حلو للمنشأ اللي هي موجودة فيها. هلا هذا المكان هو من الأعمال اللي هي كتير بسيطة وكتير هيك لائقة بالأنسة ولكن أحياناً منشوفها بأعمال مجهدة يصير نع بكل مجالات الحياة فأنت مع هذا الشغل ولا لا؟ طبعا لما الأنسة تختار إنها تكون مهندس فهي أبسط حق إلا إنها تشغل حلو وظيفة وما ينافسها حد عليها حتى لو كان یعنی حتی اگر کندا کرد، فری ممکن است از وظیفه‌تون قدوک ضد کنند. سپاس می‌گم تیم رأی‌ها و کمان را احتمالاً تابع ضد عمل أنا من خلال طریق خبرت، یعنی از طریق وظیفتی در دوام و متابتی در بیشتر مکان، لحاظت اینکه مرأع اغلب اوقات از طریق اینکه از طریق موقعیت‌هایی موسیقی معظم احیانا کتیر من الاجازات احیانا کتیر من, من الحقوق اللی هی تمنح و هی حق للمرأة تستعمل المرأة کواسید الهروب من الدوام و من اداء وظیفتها وظيف احیانا کتیر نحن مضطر انو نلجا للمؤسسات اه اه اه نتفقد الموظف بيكون غایب لأسباب ممکن کون مثلا المرأة بده تاخد ساعات ارضا بده تاخد امومه ما في بديد وهذا الامر عم بيخلق مشكله المرأة في حال كانت بدأت تكون موظفة لازم يكون ملتزم بالدوام حتى لو كان في وظيفة حتى لو كان في عندها حقوق ولكن لازم يكون في بدائل ممكن يكون ملحق لها ولكن حق على المدير اللي في حال غيابه لازم يكون في بديك على أكثر الشباب ما بيتمنوا أن يكون المرأة عاملة لحتى ما تصير مديرة لأنه ما بيهون عليهم أن تكون مديرهم بالعمل هو أنسى لا لا لا الإدارة عقل وليست الإدارة مشخصية يعني بغض النظر ممكن يكون مدير شخص ولكن لسه له عقلية الإدارة فلذلك الإنسان إذا كان سواء سلم منصب من المناصف هذا ما بيتعلق نهائيا بشخصيته كإذا كان أنسة أو إذا كان رجل لا الإدارة هي عبارة عن عقل وتدبير فقط مؤكتر منه. شكرا كثير لرأيك أكيد متابعين لحتى نستطلع بعض الآراء عن عمل المرأة وخلينا نشوف هيك رجال عندهم يبدو رجال اللي عندهم نساء عاملات تهنين ما عملوا مع هذا الموضوع لو حكينا شو رأيك بعمل المرأة انتي مع ولا ضد؟ لا طبعا مع أنا شو السبب؟ السبب هي تكمل الرجل يعني هي النص التاني ومع و... و... الوقت عم تثبت وجودها وعم تثبت كفاءتها وعم تثبت انه هي قادرة تعمل اي شيء بالمقابل ما لازم يكون فيه شيء من الرجل يساعده لهذا العمل اللي هي عم تسانده بالحياة فيه؟ طبعا أكيد يعني هلا هو الرجل بهذا الوقت صار عم بيقدر عمل المرأة وعم بيساعده حتى بي بمجال التاني اللي هو أساس طبعا مجال البيت وبالأولاد فطبعا إيد وحدة راح يكونوا لحتى يحققوا شيء بهالمجتمع إن شاء الله هيك دائما الإيجابية تكون موجودة بين كل اثنيننا لو حكينا هيك عمل المرأة شو رأيك فيها أنت مع ولا ضد؟ يبدو كمان في امتناع من المرأة العاملة عن الإجابة على هذا السؤال. فا يا ترى هي مع ولا ضد؟ راح نشوف إناث أخرى. أنت مع ولا ضد عمل المرأة؟ لا ما عمل المرأة. ليه؟ ظروف الحياة بتتطلب من الإنسان إنه المرأة تكون دائما مساعدة للرجل بالحياة. بخصوص بالظروف الأزمة اللي احنا فيها هذا الشيء ما نو خلينا نقول عم يحمل أعباء زيادة؟ هلا أكيد بس. المرأة دائما بتتجه نحو عاطفتها فبتكون عاطفتها ل دائما مساعدة للرجل بتشوف الرجل تعبان فبتحب دائما إنه تكون مساعدة له حتى لو, لو على حساب خلال أوراحته أكيد وصحته أكيد شكرا كثير لرأيك يعطيكم عافية صبايا أهلين لو حكينا هيك أنتي معامل المرأة ولا ضد وأنتي هلأ مرأة عاملة فهذا الشيء مساعدك بحياتك ولا لا حسيتي إنه عطاك أعباء ومسؤوليات كتيرة طبعا أنا مع عمل المرأة بيعطيها قوي شخصي طبعا للمستقبل يعني دعم بكرة بكبر ولادة وما بيضل عندها حدا أكيد دعم إلا للمرأة أنا مع عمل المرأة مضد أبدا شكرا كتير لرأيك مثل ما عم نشوف أنه كمان الكل عم بيقول أنه المرأة هي لازم تكون عاملة ولكن رأي واحد فقط كان ضد عمل المرأة خلينا نشوف هون كأنثة شو رأيك بعمل المرأة أنت مع ولا ضد أكيد مع أكيد. لأنه عمل المرأة هو فوص حق الى اساسيه لتعبر عن ذاتها صراحه المراه القاعده بالبيت ما بتحس حالها بضل ناقصه اما العمل بملي وقت بتحس حالها موجوده خدي من ناحيه يمكن المصروف كمان المراه العامله بتعرف حالها ما مضطره من هذا من هذا هلا هو الجانب السئ بالعمل انه متعب صراحه خاصه المراه المتزوجه هلا يمكن صبيعه العزابه بالعكس العمل كتير حلو الى وقت بتحس بيعني ببقيمة اليوم وقت تفيق الصبح عند دوام وكذا، بس المرأة المزوجة عند أولاد هون صعب يتفق بين بين بيتها وبين بين شغل يعني هذا المطبوطة تجي على البيت مطبوطة تروح على الدوام مطبوطة هاي الفكرة الشعب الدوام، <تصفيق> بس لا العمل أكيد أساسي أساسي حق لكل الإنسان بقى كيف للمرأة يعني هي دائما بتحس حالة مزدومة بمجتمع ذكوري هلأ <تصفيق> أكيد بعد هالوقت وهذه هالظروف لا المرأة أخذ حقها بس دائما فيها النظرة هاي. شكرا كثير لك كمان مستمعينا عم نشوف انه المرأة العاملة باكتر الاحيان هي قادرة على تنظيم حياتها تنظيم اسرتها تنظيم عملها ويعطى وقت لكل شخص بحياتها اكتر من المرأة اللي قاعدة بدون عمل طبعا هي حالات لا تعمم ولكن موجودة بحياتنا عودي لك رابعة بالستوديو نحن نتشكر زميلتنا ميساء سلمان نتشكر كل الأراء يعني علما أنه الأراء كانت أغلباء ناس في كأنه ذكور مرضوا يحكوا <تصفيق> شو رأيك تعليقك بالمجمل على الاستطلاع رح علق بتعليقات سريعة اولا في أحد المشاركين بالاستطلاع قال أنه المرأة ما تستغل الحقوق المعطاة إلى بعملها من حيث عدم الالتزام بالدوام مم. حقيقة أنا شايف القانون بالتشريع أعطى هذا الموضوع وكان موفقا جدا ويجب أن يكون أكثر من ذلك لأن الم يعتبر هذا عمل إضافي أساساً هي لديها عمل في المنزل فهي تقوم بجهد مضاعف إن كانت فإن أرادت فعلا التوفيق بين الدورين فهي بحاجة والمشرع أعطى هذه الحقوق كقانون كاجازات الأمومي أو حتى ساعات الإرضاء أو الآخر وهي ضروري للمتابعة للأطفال وهذه عمل لا يقل أهمية أساساً بالنسبة لأيضاً لاحظت تعليق حول إذا كانت مديرة نعم أنا كشخص رغم إني رجل أنا لا مشكلة لدي بجنسية بجنس المدير إطلاقاً أنا برأيي بما يحمل عقله وووقدرت تماماً تماماً ما عندي مشكلة أبداً يعني أنا مثلاً شخص امرأة كفاء لهذا المنصب أنا يحمل أفضل من رجل غير كفاء صحيح. وكل الدراسات العلمية وصار دراسات عمدة مية سنة لم يثبت أبداً أنه عقل الرجل عدم عدم عقل الرجل هو أفضل من أي ناحية من عقل الأنثى الله لما انخلص الذكور وناس ما ميز بناتهم بالعقل إلا وفق الشخصية ولا وفق الجنس لا في بعض الدراسات بتقول إنه هي قادرة على القيام بأكثر من عمل وهي حالة بجوز فيني جربوها الناس. لا واضح واضحة اليوم بتلحق على أكثر من عمل بنفس الوقت. الإنسان مثلا أنا مجرب المضاعفية قادرة تحكي على التليفون وتكون بيدا شغلي وترد <تصفيق> على واحد جنبها بفيها تركز. مطابق كمان, كمان. كمان. تماما. فلكن النقد أحيان إذا ما نعطي نقد لازم يكون نحن نعطي نقد باعتبار الشخص. باعتبار الشخص. يعني ممكن يكون في نساء نتيجة عمل أهملوا بيتهم أو تسببوا في مشاكل أو إللي سلوكياتها بس لا تعامم على أنه المرأة يعمم أيضا في رجال لهم سلوكيات بالعمل بالموضوع الموضوعة فأنا ماني مع ال الحكم على الجنس وإنما على الشخص باعتبار شخصي فقط رأي صغير سريع أنا إذا سألتيني ليش أنا ما عمل المرأة لا. مثلا سبتني. <تصفيق> إيه ليش أنا كرأي شخصي هون لا. ما هو تحليل. هلا أنا قلت إنه هي صاحبة القرار في هذا الموضوع إذا كانت تريد. لكن أنا كشخص من هذا المجتمع وشخص من لنقول طبقة متوسطة أو حتى فلاحية لحد ما المرأة إذا ما اشتغلت بضل بالبيت. <تصفيق> و ونظام الجلوس بالبيت وزيارات النسوان أنا ما هذا الموضوع بعتبره بقزم العقل وبيعكس مشاكل حتى عمل نلاحظ اليوم المرأة العاملة أكثر تنظيما للوقت تماما فا أنا عبارة أنه جلسات نسوان وفراغ ونتجهل الموضوع <تصفيق> هذا فلا العمل بيصير أفضل حتى حتى انعكاسه على المنزل أكيد استاذ محمد من البداية عم نحكي عن إيجابيات عمل المرأة لكن أكيد في سلبيات في حال ما قدرت المرأة ذات نفسها توازن بين عملها وحياتها الشخصية وصار وقت نروح لضيفتنا معنا عبر الهاتف المرشدة النفسية ميسا ذكدوك يسعد أوقاتك يسعد أوقاتك رابعة وشكرا كتير لضيفك المحترم الاستاذ محمد حرفوش أنا سمعت قليل من الحوار فالحقيقة أنا بحييكي وبحييه لكم كل المحبة والاحترام وما حوال ياسمين الشام ربي يسعدك وبالتوفيق يا رب حلقاتك كلها بالطوب ما شاء الله عليك تسلمي مدام ما يساء يعني اليوم عم نحكي عن موضوع عمل المرأة وبعدنا بالإيجابيات وأكيد أي موضوع يحتمل الوجهين إيجابي وسلبي إذا كنا وعيين فعلا إلو خلينا نحكي مع حضرتك اليوم كيف ممكن تعود المرأة غيابة عن أسرتها وتوازن بين عملها واحتياج أسرتها إلا الاستاذ المحامي محمد حرفوش كفوف حتى بالجزء الأخير أنا سمعت فقط الجزء الأخير نعم. المرأة السورية بشكل خاص، المرأة العربية والمرأة السورية بشكل خاص لديها القدرة على التوفيق وعلى كيفية إدارة وقتها بحيث أن تكون المرأة العامل المتفوقة في عملها والأم المتفوقة في تربية أولادها. هي ليس لديها أي مساحة من الوقت على الزيارات إلا أن لم يكن هناك واجب اجتماعي فالمرأة العاملة تعمل خارج البيت ربما خم من 5 إلى 8 ساعات حسب دوام الشركة التي تعمل بها طبعا بهذه الطريقة سوف تحتاج إلى دور حضانة أو رياض أطفال لوضع أطفالها أنا رابعة لست قلقة من هذا الموضوع المربيات في رياض الأطفال وفي الحضانة كلهن مؤهلات إن كان أكاديميا وأخلاقيا واجتماعيا ولديهن الكثير من الخبرة للتعامل مع الأطفال لكن أستاذي ميساء يحتاج... أستاذي ميساء الطفل اليوم المرأة العاملة عم تضطر تحط ابنها بعمر السنتين طب هذا العمر هو مو الأفضل يرافق أمه فيه إرشاد نفسي غاليتي رابعة كل المواضيع تحمل وجه سلبي ووجه إيجابي لا. لكن عندما نقيس الوجه الإيجابي بالمقاييس السلبية التي طبعا مقابل لإله نجد بأن الطفل صحيح يحتاج ويفقد الكثير من حنان الأم لكن الأم السورية هي أم بكل معنى الكلمة الدراسات النفسية والتربوية تقول بأن الطفل الذي ينفصل عن أمه بسن مبكرة يتعرض لكثير من الضغوطات ممكن يكون عصبي المزاج غير متوازن نفسيا ممكن يكون يلحق شوي من القلق يؤدي إلى مثلا قضم الأظافر ممكن يكره الدراسة بالمستقبل ممكن يكره الذهاب إلى المدرسة طبعا في آثار سلبية كشوق الطفل إلى أمه طبعا شوق الطفل لأمه بعد عودته من الحضانة أو الروضة قد يعرضه إلى الغيرة أو ممكن إلى تبول لا إرادي هناك مشاكل كثيرة لكن هذه المشاكل كلها دراسات ونعرف انه الأطفال في فروقات فردية في في من ناحية نمو العاطفي في كيفية تعامل الأم مع هذا الطفل أو كيفية تعامل المربيات مع الطفل في الروضة أو الحضانة يعني نحن أطفالنا عم بيروحوا تقريبا من من نهاية السنة الأولى لل للحضانة طبعا المربيات يقومنا بواجبهن على أكمل وجه في تأمين الجو العاطفي لا يخلل الأمر من أنه يكون في ضغط ممكن يجبروه للنوم أكثر ممكن ما ياخد حظ بالكلام أو اللعب ممكن ما ياخد حظ كثير برياض الأطفال أو الحضانة على الأمهات متابعة الأطفال في رياض الأطفال من خلال اتصالات هاتفية من خلال زيارات مفاجئة من خلال الكلام عن المشاكل التي يلاحظونها على الأطفال في المنازل ومعالج مع المربية التي تقوم على خدمة هذا الطفل في الحضانة ورياض الأطفال طبعا أنا في أهل يتمنون ويتباهون بأن الطفل الحضاني أو طفل ببداية الروضة للحضاني للثلاث سنين أربعة سنين بيصير روضة عندنا ما شاء الله <تصفيق> <تصفيق> فيتباهون ويتمنون أن يتقن ابنهم أو بنتهم الكتاب والقراءة أنا أقول لهم ما تستعجلوا أبداً للقراءة طبعا القراءة والكتاب عبارة عن مهارة أكيد. والأطفال سريعين. سريعين جدا في إتقان أي مهارة على الإطلاق يعني إذن يعني, يعني ممكن يكون فعلا جانب إيجابي تفاعلهم مع أقرانهم الأطفال مع الأخصائزات نفسه برياض الأطفال وخصوصاً أكيد. هو يخريج مختص ويعرف يتعامل مع هالفئة العمرية أكيد رابعة لكن لا بدة من متابعة الأم في المنزل نعم. وتخصيص وقت للأطفال بعد عودتها إلى المنزل لتعويض هذا الطفل كمية من الحنان التي فقدها خلال غيابها عنه يعني والأم نعم. السورية تعودت يعني نحن لسنا الآن أو من عشر سنين أو عشرين سنين أكيد. يعني من أربعين سنة وأكثر تعودنا والأجيال ما شاء الله الله أكبر يعني الإنتاجية يغسل عين إن كان بالتوازن الاجتماعي المعي أو التوازن أو الشخصية السوية عندنا بمجتمعاتنا واضحة جدا ولإنتاجية بالتعليم رابعة نعم صحيح. كمان كمان موجودة. فا ما ننسى أبداً إنه الأمهات جبارات بكل معنى الكلمة يقومنا بواجبهن على أكمل وجه ولا خوف ولا قلق على على الإطلاق من هذه الناحية نحن بدنا نشكرك جزيل الشكر المرشد النفسي مساء دكتور شكرا لك شكرا, شكرا لمشاركتك صحية محمد شو بتعلق على هذا الرأي؟ أتفق بكثير مما تفضلت فيه بالاعتبار الشخصي هو المعيار الصحيح في سلبيات أكيد في سلبيات مثل أي ظاهرة لكن بالمجتمع إذا أردنا بالنهاية الحصول على, على نتيجة فمقول نوازن السلبيات والإيجابات أيهما أكثر أو أيهما أفضل <تصفيق> الميزان كفت الميزان إنه حكما في سلبيات حكما وسلبيات أو خلينا نقول التعب هو على المرأة نفسها إذا كانت فعلا حابة توازن بشكل كامل وتقوم بالدورين فهو حكم مرهق هذا الموضوع، وبالتالي هي أحق بهذا الموضوع من من إعطاء الرأي الآخر، فلذلك القياس يكون إيجابيات أكثر أم سلبيات أكثر؟ لكن موضوع التأثير على الأطفال الحقيقة كثير كثير كثير موضوع هذا. أنا بدعيك إلى حلقة خاصة بهذه النقطة هي لا. لأ الموضوع ما الأسرة حاليا هي العامل الأساسي في تنشئة الأطفال الأسرة ليست, ليست من سنوات كثيرة ربما لكن في هذه المرحلة لنقول من, من حوال 15 سنة حتى الآن الأسرة ليست هي العامل الوحيد ولا حتى الأساسي حاليا في تنشئة الأطفال صح. وبالتالي لا يمكن القاء كل فشل أو كل تراجع أو كل سلبي موجوده نتيجة عمل المرأة الحقيقة الأسرة بك لا ما هي ما هي السبب والله يعطي العافية إذا بدت تعوض بالحنان وتعوض بدت نبه حنان وهي نبه حنان على كل حال. أكيد نحن شو نقول لكل أم رأب الخيطام. لكل امرأة, أول شيء لكل امرأة حابة توجد شخصيتها ونفسها وما تعمل وما توافق بدورها بين أسرتها وأنا أعلم أن هذا الدور عظيم وكبير ومتعب وشاق ومرهق الله يعطيها العافية وإن شاء الله تكون قادرة دائما على أداء الدور بشكل جيد لأنه منوط نجاح المجتمع بشكل كبير بنجاحها بتربيت أطفالها وبتنشيط أطفالها أكثر من رجل وأنا كرجل أقول هذا الكلام مراقبتهم خاصة بالفترات الأولى الأم هي حتى قانونا الحضاني بالمراحل الأولى يعطى للأمة شرعا وقانونا بهذا الموضوع فمسؤولي تقوم عليها أكثر لنقول. ليست هي الوحيدة ولكن أكثر فأنا أحيي كل أم بشكل عام تقوم بهذا الدور بشكل جيد وفق طاقتها لأن هي حقيقة تقدم أكثر ما يقدمه حتى الرجال في هذا الموضوع لأنه حتى الرجال بأخير كانوا أطفال سابقا في امرأة أشئتهم فإن كانوا ناجحين فهي لها بصنة أيضا في نجاح هذا الموضوع حلو كتير دايما كنا نسمع وراء كل رجل عظيم امرأة ما نقدر. هذا جمب صار جمبه <تصفيق> جمبه أكيد يعني اليوم الموضوع فعلا شيق ويحتمل كتير الحديث فيه لكن حاولنا نختصر وكان فيه أيضا آراء متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك ما قدرنا نأخذ شيء بدون عزرونا أكيد بدنا نشكرك بالختام الأستاذ المحامي محمد حزو عزو حرفو شكرا للقناة. شكرا لحضرتك للمركز الإذاعي وتفزيون الإذاعة أمواج ولكل السادة المستمعين اللي تحملونه وإن شاء الله ما نكون لا أكيد وخصوصا السيدات استمتعوا بقوة كل الشكر لكم مستمعينا بالختام كنت معكم وعلى مدى ساعة ونص من الوقت أنا رابعة يوسف والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت ميس سليمان رد هاتفي ميساء سلمان هندسة إذا عيروا يوسف وبالإخراج سيفة سليمان صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادئية إلى اللقاء